وليس بشيء, أو لي وليس بشيء عن قضاه تأود هو الله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد تسبحه طير الجوانح في الخفا إذا هي في جو السماء تصعد وسبحه النينان والبحر ذاخرا وما طم من شيء وما هو مقلد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد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 وتحديات كبرى في مواجهة أعدائها أن تستلهم العبر من تاريخها وخاصة من وقائع السيرة النبوية التي لم تكن منحصرة في زمان ومكان إلا لماما ولكنها قيم تنزلت لتكون وعاء وقالبا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 وسبب قصد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أنها صارت وكرا لليهود وعصاباتهم الذين تجمعوا من بنو من بني قين ومن بني النضير ومن بني قريظه ولقد كانوا يعيشون في المدينة فنقضوا العهود او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم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 يهود بنو قينقاع بعد غزوة بدر مباشرة هؤلاء اليهود كشفوا عورة امرأة مسلمة فقاتلهم النبي وأجلاهم من بيوتهم وديارهم ثم جاء بن النضير بعد غزوة أحد وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا معه فلما زارهم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 ولكنهم أصروا وما لو أهل مكة فكان لا بد من القضاء على هذه الشرزمة الباقيه من اليهود وفي الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأقوع يا عامر هات لنا من آتك أحد لنا أي من الهنات أو الهناد هي الأمور التي ي يأتي بها الشعراء في صورة رجز وأشعار يقولها ويرددها فقال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وعنك ما استغنينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فقال له صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا عامر فقال عمر بن الخطاب هل لا به يا رسول الله لأنه ما قال لأحد رحمك الله إلا وقتل شهيدا رضي الله عنه وكان هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأقوع وهو عم سلمة ابن عمر بن الأقوع وكان عمه وخرجوا إلى خيبر ونزل بخيبر عند الليل فدعا بدعائه الذي قال فيه اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا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 تريدان أن تدخل بين جبته وبين جلده داري خشوا في, في هدوم بجوه. قال ولأنه كان يرعى قلت اللهم طيب ريحه ولذلك قال أشحت بوتي عنه الذي أسلم في الحال ولم يصلي ولم يعرف شيء أسلم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 فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه عليها وبعد فدك ذهب النبي إلى منطقة تسمى وادي القرى وعند وادي القرى حصل قتال بسيط وأيضا سلموا وصالحوا وطردوا من ديارهم وأخرجوا بالمناسبة جميع اليهود من حصونهم أخرجوا من خيبر وتم جلاءهم والبقية التي بقيت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 يصل الفجر ويؤخر الرقيبة حتى ترتفع الشمس إذن ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون الفجر في وقته لكن لم يصلي الرقيبة صل الفجر في المسجد مع الجماعة الساعة خمسة ونص بعد الفجر يصل الرقيبة هذه ما فيها خلاف يصلي الرقيبة جاء وطلعت الشمس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 النبي صلى الله عليه وسلم ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا بعد أن فتح خيبر آخر معاقل اليهود في الجزيرة العربية أسأل الله تعالى أي يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يذل الشرك والمشركين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه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 فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصن الصعب ابن معاذ ودخل فيه فبعض الناس عاملهم معاملة كريمة واستقبلوه فاستأمنهم أو أمينهم واطمعن إليهم فقدموا إليه شاة مسمومة قدمتها امرأة تسمى زينب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 عدا أبو حنيفة أن السم يوجب القصاص لو أن شخصا وضع السم لشخص وقتله يقتص منه أبو حنيفة يقول لا قصاص إلا, في ضرب إلا بضرب بمحدود أو بمثقل يعني شيء تقيل يضرب بحاجة تقيلة أو بحاجة حادة لكن لو قتلوا بأي حاجة تانية يعني كفتوا يا من قتلوا قال ما يقتلوا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 قال أسمعت أذن قال لقد قالوا فيك ما قالت سوء يعني أساءوا النبي صلى الله عليه وسلم أساء شديدة قال أما وإنهم لو رعوني ما استطاعوا أن يقولوا كلمة قال كان شافوني خشم وما بيفتحوه قدامه ما يجدوا يقولوا كلام ذا جاءهم النبي هم في حصونهم فقال لهم يا إخوان القذنة هل أخزاكم الله وأذن قالوا يا أبو القاسم ما كنت جاهولا قبل كده ما قلت له كلام شيء زي ذا الكلام الشين ده شنو ما كنت جاهولا لكنهم يستحقون وفيه أن هؤلاء الكفار يعاملون بالمثل إخوان القرضة والخنازير يا إخوان ما حصل في لبنان يستفاد منه أن الجيش الإسرائيلي منتهي يا أخي عزل جميع القوات رئيس الأركان عزل رئيس الأركان بلا سبب عيا جاتوا حمه والدول مستشفى بلا سبب رئيس الأركان بيتعم عيا قال عنده نزل قال نزله نزله يا مجرم النزل بتعمل لها حاجة ترى الناس يرفرفون كلهم يعني النزلة وكل ركمان زور جاتوا حوجوا ما في زور ماش المستشفى ما في قال جاتوا نزل قال دخلوا المستشفى ده الخوف والله الناس الخوافين الناس الجبنة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يفتح جميع اليهود الذين قاتلهم ما استطاع أحد أن يصمت كلهم كانوا يسلموا يفعلون الغدرة ولا يتحملون التبعات لذلك ينبغي أن نستفيد أن الأمة ما زالت قوية لكنها غير معترفة بقوتها وأنا أقول بملء في مشكلة الأمة